لَكِنَّ نَعَاة فَامِتُنْ ثُمَّ يَنقَهُونَ عَنْ أَدْنٍ فِكُلٍّ مَا فإِ تَ قطَدَّهُم في الحَو بِفشَ زَبهم خَفَ فشَري وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ طَغَى مِنْ خِ <متصفيق> <متصفيق> إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ <صفيق> <ولا س في الصغر> يا حسبك الله من نبي يوحس بك الله هذا زمان كل يا من كل بغنائك ولسان صادقنا يغلب ميم أذبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتكوا الله يرغب تكنا من الله هوك الله رحيم صدق قول الله